إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فذا مريد له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا تصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم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 في شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث والأثر فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القربي وأجل الطعاة وأهم, وأهم أنواع الخير وأكاد العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في ادراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفاس الذكيات وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات واقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات ولا ضرورة لذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات، ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة مطونها، صحيحها، وحسنها، وضعيفها، متصلها، ومرسلها، ومنقطعها، ومعضلها، ومقلوبها، ومشهورها. وغريبها وعزيزها متواترها واحادها وافرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من انواعها المعروفات ومعرفة علم الاسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسلائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات ومعرفة التدلس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات ومعرفة حكم اختلاف الغوات في الاسانيد والمطون والوصل والإرسال واللقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات اشتقاط ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وما ذكرت من علومها المشهورات ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار أكثر أحكام الفقهيات. فإن أكثر الآيات بفروعيات مجملات وبيانها في السنم المحكمات وقد اتفق العلماء على أن من شرط مجتهد من القاضي والمفتي أن يقوم علما بالأحاديث الحكميات فتبين بما ذكرناه أن الانشغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القرضات وكيف لا يكون كذلك وهو مجتمع مع ما ذكرناه على بيان حال افضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والتبريكات ولقد كان اكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين الوف متكافرا فتناقص ذلك وضعفت الهن فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة على هذه المصيبة وغيرها من البليات وقد جاء في فضل إحياء السمن المماتات أحاديث كثيرة معروفة مشهورة في فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريب عليه لما ذكرنا من الدلالات. ولكونه أيضا من النصيحه لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وللأئمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وضريته وأزواجه الطاهرات ولقد أحسن القائد من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات وذلك لكثرة فوائده الدارزات والكامنات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعط ومن أعطى جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات وإن الأهم أدوات الحديث بل هو الباب الذي يدخل منه إليه ولا يفاد أحد يصل إلا إذا صار عليه علم مصطلح الحديث ولذلك عظمت عناية العلماء به في جميع الأوقات هذا كلام مشهور فلا يحصى كم فيه من المصنفات من مختصرات إلى مقولات فأول من يعرف أنه كتب فيه شيء مذكورا أو يعرفه على الأصل في البناء المدهون مذكورا هو ناصر الصنة الإمام المتبوع العالم أبو عبد الله محمد بن, بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى وذلك في كتابه أول تصنيف أول تصنيف في علم المصطلح الحديث فأنتم رسالة للشافعي رحمه الله ولكنه لم يكن يعمد إلى التقصائه ولا قصد أصلا إلى اكتفائه ويحتمل أن يكون الذي تلاه في ذلك الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي والحميدي شيخ من؟ شيخ البخاري رحمه الله تعالى فإن الخطيب البردادية نقل عنه في الكفاية في نحو عشرة موادع بإثناد واحد كلاما في مسائل من علوم الحديث على طريقة المصنفين في ذلك الوقت ثم جاء بعد ذلك الإمام مسلم بن الحجاج من ما تصنيف الإمام مسلم في مصطلح الحديث هنا لكن المقدمة هي التي تعتبر بحيث أن التمييز وإن كان يعتبر أنه من جمله دراسة علم الحديث إلا أنه أخذ وجها واحدا فيدخل تحت مصنفات العلل ورجاء فصنف الصحيح وقدم له بمقدمة لطيفة فالطرق فيها إلى طائفة من علوم الصلاح ثم تراه الإمام أبو داود سليمان بن في السيدسكاني في ماذا تصنيف أبي داود في المصطلح نعم ما اسمها؟ أو ما هي هذه الرسالة؟ رسالة أبي داود إلى أهل مكة أحسنة الله فيه. فكتب رسالته إلى أهل مكة يتحدث فيها عن كتابه السنن وتعرض لمسائل من علوم الحديث كذلك ثم جاء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فصنف كتابه الجامع لكن ما هو التصنيف الذي يختص به الإمام الترمذي رحمه الله في تصنيف كتاب في المصطلح أو في جزء من نوع المصطلح اللهم استعان صلف العلم الصغير الذي كان في خاطمة كتابه الجامع لا ها نعم والعلم الكبير ايضا لكن الاصل في خصوصه العلم الصغير وشرحه الحافظ ابن رجل كان شارحا اصلا لسننه او لجامعه سنن الترمذي لكن فوق ذا كتاب ابن رحمه الله وقد كان سيكون كتابا عجيبا لكنه وقع بأيدينا في شرحه على عينة الترمذي. نعم أحسنت بركة المطيب طيب هل نسمي التلميذي سننه الجامع ام السنن او ان شئت تقول لما سنن سنن الترمذي بالجامع ولما لم يسمى دقية السنن بذلك طيبا لما عم لكن نتفحدنا عن السؤال هذا الى سؤال اخر بطريقة اخرى لماذا سمي بذلك؟ نجد ان نفنس ابنها نكون في وقت نفسه ان نشطقه ما شاء الله أحسنتم أحسن الله إليكم نعم نعم أبواب الدين تجد جميع الأبواب موجودة من أحكام ومن وعظ وسير وما شابه تجدوها مجموعة في لذلك سمها بالجامعي طيب من منكم يأتي بجميع أسماء أصحاب الكتب الستة يعني اسم البخاري واسم المسلمين واسم الترمذي واسم أبي داود وابناجة والنفائي لا يحسنوا بأهل المصالحين طيب هيا يا رجل لكن كان احرى بك وإن كنا نعدها الان من خوارم المروءه بان تدخل باسم غير هذا الاسم لكن لا باس ما دمت تسجل تجاوز القنطره في هذا اليوم لكن اخشى ان يقع معك ارباب الجرح والتعديل في هذه الغرفه نعم أحسنتم ما شاء الله أبو عيسى محمد بن عيسى من صورة الترمزية أحسنتم ومصر الحزين من صورة كذلك ومحمد بن اسمعيل بن إبراهيم بن موير بن برديس بكل بدعقين مولاه البخاري جيد هيا طيب إخواننا نجل أكتبون والبقية أو الذي لا يكتب يحفظ يعني لا, نحن لا نسأل هذه الأسئلة كي نعرف من نجيب ليس هذا بغيته لا أكثر من بغيتي أن يعرف من لا يعرف وكما قلت لكم هذه الأشياء أو تلك الأسئلات التي سنقصرها أو المسائل التي كثيرا ما سنقصرها يجب أن تكون محفوصا من أول وهلتين بحيث أن تضروا عليك بعد ذلك معروفة <تصفيق> ما شاء الله لماذا متوقع أنك من الممكن أن تنفع طيب ما اختنا محمد قد تاتي به رسم ابن ماجه ما احسنت هنا اذا بقي لك ابن ماجه وكثير من الناس لن ينساه محمد بن, بن ماجه القزويني وابن ماجه اختلف في النطق بها بالهاء والتاء ابن ماجه وابن ماجه والرادح على اكثر اقوال اهل العلم بانه بالهاء هكذا ابن ماجه منطق بالهاء طيب نعم احسنتم بارك الله فيك يبدو لك ان تقبل من هالك طيب ثم جاء الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فصنف كتابه الجامع وختمه بكتاب العلم الصغير وهي من أجواب ما صنف في علوم الحديث ولم يقصد الاستيعابة كالصادقية وبعد ذلك كتب الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى بسانته في التسوير بين حدثنا وأخضرنا وهذه كاملها مدعاكم في شرح مشكل الآثار وطبعة مفردة ثم كتب الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي كتابيه السقاط والمجروحين، وقدم لهما مقدمتين نافعتين تعرض فيهما الكلام في بعض علوم الحديث. إذا هذا أيضا يدخل كمثل المقدمة إنما المسلم المرحنه الله. ولاحظ أن هذه الكتابات في فن المصطلح من اللابن الشافعي حتى بن حبان لم تقتسم بصفة الاستقلالية والشمولية. بمعنى أنها لم تكن مصطلحا أو كتابا خاصة, خاصة بعلم المصطلح نفسه إلا أنه أتى بمسائل في المصطلح ولم تكن هي شملت جميع أبواب المصطلح وذلك الحافظ ابن حضره رحمه الله لما أراد أن يذكر من هدية الكتب أو يبدأ من ذكر الكتب التي بدأت في تصنيف هذا العلم لم يذكر تلك الكتب كلها التي ذكرناها لم يذكر تلك الكتب التي ذكرناها وأيضا لم يذكر كتاب التمديد في مقدمته الحافظ ابن عبد البر أيضا التي هي كان مقصود أن مقصود بها لكنه لم يأتي بها المهم لم يأتي بذلك نظر لأنه قاصدا التصنيفات التي حوت ذلك وأرادت استيعاب نساء المصطلح قال الحافظ ابن حجر ماذا؟ لما بدأ بعد وقتله بالحمدل وقال ما بعد فإن التشاليف في الاستلاح أهل الحديث كتكثرت للأئمة في القديم والحديث ولا أخصاص التفريقة بين التصنيف وبين التأليف هل ندي معرفة في التفريقة بينهما؟ ونريد القول الفصلة في المسألة بحيث لا ستجغل بعد ذلك في التفريقة بين هذين ويستلاحين أمم أفراد وكل جزء, كل جزء. تمام. أخونا بالمنها يقول التصنيف وأفراد كل جزء إل إلى نظيره. إذاً تمام يا يقول أبو أنث؟ من تليفه والتوفيق بين الكلام حتى يصير واحدة. جيد كلام جيد. وإن كان التوضيح في ذلك رضوعا إلى استقراء كلام العرب نحوز بقل المؤلفات الجمع والمساهم ثم بحسب الأبواب جيد هذا معنى فهمتم لكن لو أتيتم بالتصريف إذن يكون قد انتهيت بالإجابة الصحيحة هذا هو القول الراجح في مسألة التأليف التأليف إلا هو جمع حتى لا يساهم عندما يكتب تأليف بأنه أتى بما عند نفسه أو أتى بما لم يأتي به الأوائل كما يقول شيخ المعرّة لكن إنما يأتي بتجميع من المسائل ثم يخلدها للناس سيكون الجهد سيكون الجهد الذي أتى به إنما هو قوة السبكي في تأريف المسائل لا ليست كذلك ليست عبارة عن جمع الحديث لأن المصنفات شيء أوسع من ذلك التصنيف هو أن يأتي صاحب من بما لم يأتي به أحد قبله، أي يخترع ويملؤ كتابا لم يستطع أحد أن يأتي بسبره وتقسيمه قبله. وعلى ذلك كثير كمثل كتب الشيخ الإسلام البترمي أو أتى على ذلك كمثل الموافقات مثل الشاطبي أو الاعتصامي، مثل كتب كثيرة الرسالة من الشافعي رحمه الله كتب تص... تقول هذا كتاب بسيج واحدة. لماذا؟ إذا كانت هذه الصفة موضوعة في كتاب فالأصل أن يقال عليه بأنه تصنيف أما التأليف فهو أوصع من ذلك بكثير بأنه جمع المسائل فتجد الرجل لم يشرح كتابا معين فأتي في المسائل تجميعا من جميع الكتب أو من أكثر الكتب فالتجد عليه والقوة بهالك أن في قوة السبك والجمع. والله أعلم طبعا فقال الاصطلاح ومعروفنا ان اصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على امر مخصوص طبعا متى اطلقه غريف قال ماذا فان اما بعد في المتصريح في اصطلاح اهل حديث كبكاثرات من الايمنة في الحديث والحديث فمن الولي من صلف في ذلك القاري أب ابو محمد ميروانه رموبي استمع الى هذه جيدة وهذه نفتة بديعة قال ماذا الحافظ ابن حجر قال فمن اول من صنف؟ لو رجعت الى كتاب التدريمي من السيوطي جقل هذا الكلام من الحافظ ابن حجر لكن كما يخفاق ان السيوطي جمع وقماش فيأتي بتجميع هم الذي هو الأوده في الكتب السيوطي ان تكتب عليها تأليف لانه يجمع المثالة هو بديع ورائع ورائق في هذا الباب وكثير من الخطب فيه كثيرا من القول بهذه النزية لأنه جمع مسائل في كتاب لم يستطع أحد أن يجعل كان يسجد في المنزل في علم الله كذا لفتجده مثلا فيهم على في, في اللحن كذلك لفتجده في تبرير الروح الصوت كذلك في كتاب من الكتب. لكن المشكلة بأنهم يقمنش بأنه لا يكون الدقة عندهم بتناهي وهنا فائدة التص... وهنا فائدة التصنيع لذلك لو ذهبت الى كلام ستجده يقول ماذا نقلا عن كلام حفظ المحجم واصلا يقوله بحرفه ومع ذلك لو اتى بمعناه يأتي بمعناه بحيث لا يغير المعنى لا هنا اتى بمعنى الكلام او لم يأتي بنصه ومع ذلك تغير المعنى قال ماذا قال الله من صنف هذا على حد ذاكرة والله اعلم فليرجع احدكم وإن يرضى ثلاثة ذلك فلننبه أول أو فأول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد إغام هرموزي نحن نسألكم ما التفريقة بين القولين يعني ما الجريرة التي او الخاطر أو ما الخاصر والخطأ الذي وقع فيه السلوطي أو يقع في الكلام السلوطي في التدريب هنا الأولية النسبية ماشي. أحسنت لكن ماذا تقصن من الأولية المثبية من هنا؟ نعم أحسنت يا أبا المنهال بارك الله فيك نعم لا لأول من صنف هنا بالجزم لا جزم أن أول من صنف في مصطلح الحديث هو فلان هكذا بالجلل لكن من هنا من هنا في النسبة والطبعيدة لأن من لا يمكن او لا يفهم من ذلك انه اول من صنف او غير ذلك تمام؟ وهنا ليس موضع جلل فقال ماذا؟ فمن اول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة الموضي طبعا معلوم ان أبو محمد الرامة المضي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة المضي ولكنه كتب مشهورة غيرها كتابه الذي نقصده ما الكتاب الذي نقصده وله كتاب أيضا في امثال الحديث لكن ما الكتاب الذي يقصد الحиейد بن حجر هنا انه لم يستوعب قال ابو محمد الرامة في كتابه ها نعم هي عدارة الحاسب وذكر وهو أول يعني هو هو الذي أتى بها أصلاً يعني صوتي لم يأتي بها من عند لما أتى بها من الحاسب من حجر. نعم أستنت بقر المحدث والفصل بين الرأي والوعي أستنت بارق الله فيك. قال الحاسب لكنه لم يستوعب ما معنى لم يستوعب أي أن الاصطلاحات التي ما هي مذكورة في كتب المصطلح لم يأتي بها أبو محمد بن رامهرو كاملة وطبعا وطبعاً ذلك بأنه من أول من صنف في ذلك فلا يخفى أنه يقول الزهل أنا ذاك ناظراً إلى نفس فقط أو ناظراً إلى كتب قليلة جدا فيكون التشكال الذي بالعقب لهم يقول قليلا على عكس على عكس من جاء بعده. ثم قعد ذلك والحاكم أبو عبد الله النيسروري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. ما التصنيف الذي قصده هنا للحاكم؟ إيه، ها. أحسنتم، بارك الله فيكم من هال، ما شاء الله. بل كتاب يا رجل علوم الحديث معرفة علوم الحديث من محمد بارك الله فيه ولذلك ذا هو نقصه في مقدمة كتابه قلتني لما رأيته والبدعة في زماننا ما كثرت ومعرفة النسج أصول قلت مع معانهم في كتابة في الأخبار وكثرت طلبها على الإهمال والوثان دعاني ذلك لا لتصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاجون له طلبة الأخبار الموضوع الموضوع الموضوعون على كتابة الآثار واعتمد في ذلك سلوطه واعتمد في ذلك سلوطه باختصار لذلك وصرح هو, هو بنفسه أنه اختصر ما أتى به من المصلحة وطبعا هذا لم يستوعد فيه وطبعا قصد الاختصار لذلك لم تجد فيه تنقيحا شديدا وأراد أن يخرجه من حسنه وتطويله وأيضا الترتيب هنا كان مهملًا بعض الشيء ثم قال بعد ذلك وتلاه ابو نعيم الاصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وافقى اشياء للمتعقب ما هو المقصود هنا وعليكم السلام حتوتك ما هو المقصود من تصنيف أبي نعيم الاصفهاني في المستخرج على كتابه اتقى على كتاب الحاكم اين المصطلحيون ما شاء الله احسنت بارك الله فيك اذن تصنيف ماذا معرفة علم الحديث على كتاب الحاكم ما زلنا لم نبدا باخيصا ما زلنا نحن نتناقش في بعض المسائل نعم احسنت أبعنا بارك الله فيك بأسانيدة لنسل استخرج أحديث الحاكمي بأسانيدة لنسله اذا صاحب الكتاب المشهور صاحب الكتاب ماذا نعم أحسنتم حبث الله إلا أنه فعل كمثل مسل كانت الكتاب الذي استخرج عليه هو كتاب الحاكم ايضا تتبعه في عدم الترتيب وعدم التهذيب زاد يجمع مصنفين على مسائل التي هي في كتاب الحاكم رحمه الله ثم قال الحاكم دي. ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتاباً سماه ماذا؟ الكفايه الكفاية في علم الرواية وفي آدابها كتاباً سماه الجامعة لآداب الشيخ والثانع وذكر الخطيب لا الكفاية هو أهم ذكر الخطيب رحمه الله في مقدمة الكفاية فلانا اذكر بالمشيئة الله تعالى تصيصي في هذا الكتابي ما بطالب الحديث حاجة الى معرفته وبالمتفطه فاقة الى حفظه ودرافته من بيان اصول علم الحديث وشرائس واشرح من مذاهب سلف الغواس لم نقلت في ذلك ما يكسر نفعه وتعم فائزك اما الكتاب الذي ذكر الحاسد بن حذر الجامع لعذاب الشيخ والسامع طبعا تبع باسم ماذا الجامع لأخلاق الراوي لعذاب السامع وذكر أيضا في مقدمة وقد رأيت خلقا من أهله هذا الزمان ينتسبون للحديث ويردين انفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله وهم أبعد الناس مما يدعون وأقنهم معرفة بما إليه ينتسبون يرى واحد منهم إذا كتب عددا قليلا من أجزاء هذا الكلام يعني أولى أن يقال لمن من الذين يهرعون إلى مجالس السماعات دون معرفة الضراء وإن كانت لها فائدة نوعا ما إلا أن فائدتها فائدة نسبية والعلم هو الأصل ماذا قال الحافظ رحمه الله قالوا هم أبعد الناس لما يدعونها وقالهم معرفة بما إليه ينتسبون يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة ميسيرة من الدهر أنه صاحب حديث من على الإطلاق ولم يجهد نفسه ويتعبها في صنابه وفي لحقته مشقة الخدم لسلوسه وابوابه اذا القضية في الحذ والاتقال اكثر من السماع ثم قال بعد ذلك الحاسوب رحمه الله وقل فن من, من فنون الحديث الا وقد صلفته كتابا مفردا يقصد من يقصد رحمه الله وهو ومن كان كثر سير هان وكانت وفاتهما في سنه واحده كان هذا امام الشرقي وهذا امام الغربي اي اخواننا أحسنت أبا أنت أحسن الله إليك طبعا أنت يعني متوقع بأن تنكرها إذ مغربي فلا يحسن بك أن لا بها فيصل كذلك كما قيل في أخيك. أحسنت أحسن الله عليك. طبعا وفاتهما كانت في سنة وإن كانت كم هذه أي اسم الاستفهامي الأصل ألا يأتي من الفصيح ألا يأتي متأخرا في الكلام يعني أنا أقول لكم توصية في سنة كم أصبحت من علامات الاستفهامي أتت متأخرة وهو مخالف للفصيح طبعا ونأكلنا فصحاء يومه أحسنت البركة الله في سنة سلاة من ستين و أربعين سنة مرة خلطة قال وقال لسنن من سنن الحديث إلا وقد شنخ فيه كتابا مصردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة الحافظ أبو بكر بن نقطة من مسمو محمد بن عبد الغني نعم في كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمثاني قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيان على كتبه أي يعتمدون على كتابه رحمه الله ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه ما اسم كتاب القاضي؟ أحسن سبارك قبل الإلماء إن كان راغب إليه تلخيص حصول معلقة الضغط وتقييد السماع والرواية وتبين إنواعها عنده للتقصيد والدرايا وما صح منها وما يتزيق وما يتفق فيها من لا ويختلف طبعا تأجاب بهذا التقصيد لكنه لم يعتبر سوى ما أراده من أراد أن يصنف الكتاب يجبه ولكن يقولون هو بتحقيق العلمة السيد احمد السيد الله صقر رحمه الله يقولون ان و يقولون ان الله الله فيه ومشهور أشهر كتاب للقاضي عياب ما هو الله المعلم لا الله المعلم وهو الكتاب الذي اعتمد عليه نووي في شرحه على مسلم اعتمادا كبيرا لدرجة أنه اعتمد حوالي نصف كتابه وكذلك من معلم المذري ولشيخه في كتابه أقارع دائما يكون صاحب التحريق ولذلك النووي رحمه الله قل ما يأتي بشيء من عنده سوى في المسائل الفقرية والصلافات الفقرية في كتابه إلا أنه اعتمد على هؤلاء الثلاثة أكثر من اعتماده على نفسه وعلى غيره ثم بعد ذلك قال رحمه الله وأبو حفص الميانجي هكذا يقال وأيضا يقال بالتخريف الميانجي وأيضا الميانشي هكذا بالشي جزءا سماه مثل كتابه ما لا يسع المحدث جهله وهذا الجزء فيه بعض الفوايس في المصطلح وطبعا إلا أنه ذكر بعد الأحاديث المنكرة والحفظ ابن حجر رحمه الله له تعطيبات عليه. مع الأحساس والبركة ثم بعد ذلك قال رحمه الله وأنثان ذلك من التصريح التي اشتهرت ودصفت ليتوصر علمها واختصرت ليتوصر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه متقل الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح ولا يختاقهم كتابه وشهورتهم طبعا ما اسم الكتاب الصحيح بحرفه ابن الصلاح نعم احسنت يا ابا المهال لا مقدمه ابن الصلاح ليس هو الاسم الصحيح ولا علم الحديث كذلك وإن كان المسألة فيها نوع خلاف شاي نعم الأصل في معرفة علوم الحديث فكذا نص عليه معرفة علوم الحديث طبعا الشهرة بمقدمة ابن الصلاح, أو علوم ابن الصلاح أو علوم الحديث طبعا الخلاف الواضح هنا في التصنيف له والذي تعقد من تعقبه بعد ذلك ونكت عليه في ترتيبه طبعا لانه رتب تركيبا لم يتناسب في ذكر مسائل مصطلح طبعا الاصل ان يأتي بذكر ما يتعلق بالمثل وحده وما يتعلق بالسند وحده وما يشاركني في معا وما يختص بطيفية التحمل والاداء وحده وما يختص بصفات الروات وحده لانه جمع متصبقته هذا الفن من كتب المطولة لذلك لم يأتي نعم انا علم انه هو بالمنهام طبعاً وكانت همته في أن ينشغل الله العلم بكتابه هذا أكثر من انشغاله بترتيب الكتاب رحمه الله ورحمة وسعه وإن كان هناك قول مغوائق في هذه المسألة وكما ذكره البقاعي في حاشات شرح الألفية في كما في كشف الزنون قيل المبنى الصلاح أمل كتابه إملاء فكتبه في حل الإملاء جمع جمع فلم يقع مرتبا على ما في نفسه وصار إذا ظهر له أن غير ما يقع له أحسن ترتيدا لرأي ما قتب من النسخ ويحفظ قلود أصحابها فلا يغيرها وربما ضاد بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفة النسخ فطرقها على أول حالها <تصفيق> لا إن شاء تقول هو مختلط من بآخرة وبأولة فنظرا لاختلاطه لم يستطع أن يقيل اسمه ثم قبل على ذلك يا الله <تصفيق> فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذا فنونه وأنه شيء بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتنى بتصاليف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها موخب فوائدها فجمع كتابه ما تفرك في غيره فلهذا عكس الناس عليه وصار بسيره فلا يحصة نازم الله لما قال الحفظ المحضر فلا يحصة نازم الله إذن يشار به اولوا أول ما يشاروا الى من من الذي نظم نظم على المقدمة نعم الفيات العراقي وايضا نظم القاضي في هذه الحرب وايضا قد يعتبر تلك الالسية والفيات السيوتي ايضا نظما على المقدمة وان كان لم يقصد النظمة على المقدمة بعينه وهذا ما سنذكره ان شاء الله رب العالمين وهذا من ضمن المسائل التي ردح بها الفية العراقية على الفية السيوث ان العراقية قفد مباشرة في نظمه نظم على مقدمة ابن الصلاح ثم قال بعد ذلك رحمه الله فلا يخصط النظم له ومختصر من الذي اختصر المقدمة؟ عم أدى الكثير في كتابه اختصار علم الحديث الذي سمي بعد ذلك بالبحث الحزين لتعليقات العلماء المحدث أحمد شكر رحمه الله عنه وأيضا الناول في التقرير <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله أحسنت سؤالك أنا بارك الله فيه نعم إنه ما شاء الله <أعلى> إلا أن مشكلة أنهم يهتموا بعلم الحديث فقط دون باقي العلوم أو هذا ما أرى وما أظن والله أعلم وإن كما ذكرنا قبل ذلك بأن مسألة التخصص في العلم إنما هي شاعت في زماننا هذا فقط ما كان قبل عند السلف يقولون أن فلانا يتخصص فلانا أو ما ينشأ في العلم فيبدا تخصصا في علم ما ويدرس ما شاء الله بارك الله فيه. فهذا علم النواة الماوة فيه هذا لن يكون طالبا أنه يوم الماوة لن يكون علما بحيث أنه يجب أن يأخذ من كل علم بطرق ثم بعد ذلك يبرغ أو يوفقه الله رب العالمين في إثقان علم ما فيبرغ فيه ويعرف لذلك لن تجد رأسا من رؤوس أهل العلم إلا وهو حاول لكثير من علوم الشريعة إذا علوم الشريعة تهدم بعضها بعضا الآن تجدوا من يبدأوا في طلب العلم من عشر سنين أو عشرين سنة ثم على يقول أنا أريدوا أن يكون فقه فيدخلوا في باب الفقه إلى أن يموت ثم بعد ذلك يشار إليه من دلال أنه فقيه وليس كذلك ونحن نتكلم وشيخنا الشيخ مصعب يعني يصحح لنا ما نقوله بارك الله فيه وجلهم شيخ أنه, أنه موجود لأنه سارة كثيرة من الأخطاء التي واقعة ثم قال بعد ذلك الحاسب الدوحجر رحمه الله مختصر ما كان ثم بعد اختصراته ثم بعد ذلك قال ومستدرك عليه من الذي استتراك على المقدمة نعم ما شاء الله وبرك الله فيه وإن كان الاستدراك يعتبر اعتبارا غير اعتباري التنكيث والتعليق ومن شاء الله وإن كان أيضا في التنكيث, وفي التنكيث أيضا وتطبيق العراقي أتى بأشياء مبينة خلافا بكلام ابن الصلاح رحمه الله وأيضا تدل ذلك عند من؟ عند بلطين ومغلطين أيضا ثم بعد ذلك مكتصر ومعارض له ومنتصر من الذي عارضه؟ هذا هو السؤال الذي إن لم يأتي به أحدكم سيكون محل البحثي الحافظ محمد الله في أخير ما قاله على المقدمة قال مقتصر ومستبرك عليه ومقتصر ومعارض له لمنتصر طيب إذن هو محل بحث الأب الملهان وكذا أبا أنا إنسان وكذا أبا قيصر وكذا محمد وكذا بقية إقوامي ثم بعد ذلك رحمه الله بدأ السيطي في ذكر ألفيته وهي التي سنشرع فيها مباشرة وإن كنا أردنا أن نبين ذلك حتى يكون في اذهان كثير مما يسمع أن يحوي كثير من مصنفات علم الحديث وعرف كل منهد وإن كان لكل كتاب يجب أن يكون مجلسا قائما بذاته في ذكر منهجه وإن كان هذا في ذكر الاختصار فقط قال السيوطي رحمه الله لله حمده وإليه أستمد وما ينوبف عليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة من صرمدي وهذه ألفية تحت الدر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية عراقي هكذا فائقة أو فائقة أو فائقة في الدلع والأجاب واتفاقي والله يجلس بغى الإحسان لي وله ولد الإيماني هكذا ذكر السويطي رحمه الله نتركها شيخانا بارك الله فيك سيدنا احفاظكم نحن نريد أن نسير أبهنه إن أذنتم هذا طبعا فذكر... <تصفيق> ذكر ذكر السويطي رحمه الله هذه المنظمة الرائقة الرائعة وليساكم أنها على بحر ماذا؟ على بحر الرجل وإن كان يجب أن نبين هذه المسائل في الأبحر بحيث يقول معرفتك وسهولة حذلك للنظمات بإثقانك لبحوء الشعر وهو علم العروض وهذا علم رائق جميل جدا وإن كان بعض علم العلمي بأن هذا فرض على كفاية ذلك العلم وقد يكون فرضا عينيا إلا لم يكن في الأمة أحد يعلمه وينكت على ذلك واذكر العلة والمناط على ذلك بأن هذا تبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا فعلم العروض إنما هو يبين الكلام الشعر من غيره أي المنظومة من المنصوح فإن كان هذا العلم لم يكن موجودا لم يكن من بها وقال بعدهم ويرضى عن الشافعين آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وعلموا أن ما تكلم بها سابق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهم بعض بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أيامهم وحوّر لهم عدور عن طريقتهم وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم ونرضو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بيناه وصريك الطريق الذي سلكوه والدليل على ان نذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القران العظيم واخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم مقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلقوا بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنطل عنهم ولم يجز أن يكتم بالكلية إذ يجه يجز على كثمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطئ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بلغوا في كفه طارة بالقوم العنيف وطارة بالضرب وطارة بالإعراض الداري على شدة الكراهة لمسالته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه ان صديقا يسأل عن المتشابه أعد له عراضينا نقلي فبينما عمر يخطب قام فسأله عن والذريات ياسد فالحاملات اقرا واذا بعدها فنزل وجدتك عمر فقال لو وجدت محلوفا لضرب الذي في عيناك بالسيف ثم امر به فضرب ضربا شديدا ووضع به الى البصره وأمرهم الله الى فكان بها كالبعيد الاجربي لا يأتي مجلسا الا قال عذله امير المؤمنين فتفرج عنه حتى تاه ما بقي يجد مما كذن عمر في مجال فالقرد سيكون أتي فقيل له هذا وقتك فقال نفعتني موعظة العبد الصالح ولما سول مالك ابو أنس رحمه الله تعالى فقيل أبا عباه الرحمن العرش استوى كيف استوى فأطرق مالي وهو يعني العرق ينتظر القوم ما يجيء منه فيه فرفع رأسه على السائل وقال أليس مجهول رجل والتعور الايمان به واجب والسؤال عنه دلعت احسنك رجل وأمر به فأخرجا ومن أول الاستواء بالاستواء فقد أجاب غير ما أجاب به أكم وسلك وهذا قدر من ذلك رحمه الله في الاستوان شاف كاف في جميع والنزول والمجيء والهوغير فيقال في مثل النزول أن النزول معلوم والكيس مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه ددعة وتغير في سائر الشفاء محن بثابة الاستواء الوارد به الكتاب وم. وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حميثة أنه قال الفقهاء كلهم من الطوى الغرب على الإيمان بالقرآن أحاديث المسيح بها الثقاط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تجديهم فمن فصر شيئا ملك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجمع فإنهم لم يسفوا ولم يفسوا ولكن آمنوا بالكتاب والسنة ثم فم سكتوا فمن قال بقول جهن فقد فارق الجمع انتهى كلام فانظر رحمة الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة خير فيما خرج عن إجماعهم ولو لازمت تجيء من السقوط عن تأوئها لفر منه وأول ذلك فإنهم أعرفوا الأم بما يجوز على الله وينتمع عليه وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال إن أصحاب الحديث تفكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك تعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد جهله بها رسوله على ما وردت به الاخر السحاح ونقله العدو ولا يعتقدون زوجاته بصفات ولا يكلفونها تتوسل المشبه ولا يحرفون الكرم موادعي في تحريفتها فقد أعاذ الله أهلنا من التحريف والتكريف ومن من عليهم بالتسليم والتس حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنبيه وطرقوا قول العصير والتشريف واكتصوا في النقائس بقوله عبد من قائل ليس كمه شيء وهو السميع البصير وبقوله تعالى ولم يكن له كهوا أحد وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه الدبر اليون فليس من الدين وثبت عن الربيع بن سليمان انه قال سالت الشافعي رحمه الله عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول ان تمثل الله تعالى وعلى الاوهام ان تحبه على الظنون ان تقطع وعلى النفس ان تفكر وعلى الضمائر ان تعمق وعلى الخواطر ان تحيط وعلى العقول ان تعطل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان مبيه هكذا ينبري إبا السلام الشافعي رحمه الله حتى لا يأتي لدى عند أن على منهب الشافعي في وعلى عقيدة الأشعار في الأخير وهذا مخالف عقلا وفعا وثبت عن الحسن البطري أنه قال لقد تكلم مطرف على هذه الأعواج بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما هو يا أبا سعيد قال الحمد لله الذي من, من الإيمان به الجهن بغير ما وصف به نفسه وقال سحنون هكذا سحنون على وزن فعلون كما ذكرنا قبل ذلك وهو الذي هو على الطارقة والجاب يا بالفتحي قال من العلم بالله الشقوط عن غير ما وصف به نفسه وثبت عن الحمدي بذكر بكر عبد الله بن الزبير أنه قال قصول السنة كذكر أشياء ثم قال وما نفق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود ودله مغلولة غللت أيديهم ومثل والسماوات مطيئات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش السياه ومن زعم غير هذا فهو جهنم. فمذهب السلف رضوان الله عليهم الإثبات الصفات وإدراها على ظاهرها ونفي عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عاملاً وهذه قاعدة مرايقة. الكلام في ذات فرع عن الكلام في الزاد. أي إذا ما إلى الصفات. فأردت عطلها او من عطلها من المعطلين إنما عطلوها نظرا لتشبيه الله رب العالمين البشر فكانوا مشبهين ومجسمين قبل ان يعطلوا لذلك كل معطل مجسم وايضا المؤول انما نظر لما اول اول لما جسم الله رب العالمين مثل البشر لذلك أول أيضا المجسم عطل لأنه جعل صفات الله رب العالمين كصفات البشر لذلك عطل صفات الله رب العالمين عن تمامها إذا الأصل أن تجعل صفات الله رب العالمين كنوع، فإذا ما أثبت ذات الله رب العالمين سبحانه, سبحانه كذا يثبت صفاته وتقول ذاته. ليس كمثلها شيء كذا تقول صفاته والقاعدة كما في قوله تعالى. ليس كوثمه شيء إن وهو السميع البصير إنما لفى الله رب العالمين المثلية وأثبت صفته سبحانه كوثبت الصفة مع نفس المثلية من بشر في ذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات واثبات في الذات وإثبات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مدى الصلف كلهم ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام الثلاث في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا المجال فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمنا ومن كان قصده الجبال والقود والقال والمكابرة لم يزده التطوير إلا خروجا عن سياء السبيل وبالله التطوير نعم شيخ الأظهر وغير شيخ الأظهر بل العقيدة التي يتكئ عليها كثير من الأظاهرة إنما هي عقيدة أشعرية محضة لالجوهرة هي الجوهرة وهو الكتاب الذي يدرس عندهم هو كتاب أشعري وهم كما ذكرت لك قبل ذلك أنهم يدعون أنهم على مذهب الشافعية في الفروع ثم بعد ذلك يصل رسوله على مذهب من؟ على مذهب الأشعري فلماذا أخذت من فروع وكان الأولى أن تأخذ الرسول؟ الأولى أن تؤخذ الأصول في هذا الباب كمن الذي أسس القياس في احتكار السنة وفساه في الفروع والله المستعان هل تريد أن تقول شيئا يا لا فيصل في مالك وطريقة الدنيا هكذا عندكم أنتم مغاربة فأنتم أصحاب مذهب المالكين وطبعا كما لأخاك أن القول الراجح في المسألة في أن الأشاعرة لا يدخلون تحت نوائي أهل السنة والجماعة يعني أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة هذا في في التأصيل على عقيدة اهل السنة والجماعة اما في الادخال العام كثير من الاهل العلم عندما يثبت هذا الاستلاح في الاهل السنة والجماعة من الممكن ان يكون المقصر به ما هو غير رافضي غير شيعي فيدخل اشعارية والماترودية وغيرها في هذا الباب انها تحت مدى الهل على من اشتر عليه هذا فيما اخذ مجد ويصدق بان الاشعارة من اهل السنة والجماعة وهو يساء إجابي كذا وهو إن شاء الله رب العالمين امامة الصلحة يا صلحة الصلحة وجلس المتابعة بإذن الله رب العالمين وعليكم السلام عليكم وقد ثبت ما ادعيناهم المنهب الصلحة رب العالمين عليهم بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم على أحد منهم صلحة في هذه المسألة بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل كما قال الثلاثان محنوه عن من ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم لاعتراك بأني مذهب الثلاث فيها ما قلناه ورأيته لبعض الشيوخ في قال اختلف أصحابنا في أخبار السفات فمنهم من أمرها أو أمرها كذا كما جاءت من غير تفسير ولا تأوينهم مع نفس التشبه عنها وهو مذهب الثلاث فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول منابعي والحمد لله نعم ماذا تقصيدون بأنهم يسمون أنفسهم ها تقصيدون نعم أن الأشاعرات عقلية نحن أهل السنة والجماعة نعم كما قلت لكم لذلك يشطير في الآولات الأخيرة في الصلاح الثلث من هذه الثلث لماذا لأن هذه هي تفلقة المفصلية في ماذا بين الأشاعرات الماتوروبية وبين أهل السنة والجماعة يعني انتشر أه الصلاح أهل السنة والجماعة في زمن لما بدات تظهر والروافد لذلك فصل بينهم وبين الشيعة بردوى السنه صلاح السنه والجماعة لما خارج خارج لايد الخارج لما عن